بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره علامة يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرَهُ أَنْ أُنْذِرَهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونِ قَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ عَلاَ عَمَّ يُشْرِكُونَ قُلْ إِنَّ السَّمَاءَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هِيَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 والقيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق مَا لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وَمِنْهَا جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو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 وَمَاذَا رَأَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَهُوَ الذي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَقْرِضُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَعْلَفُ الْكَمَاوَاثِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رواسي تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون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 وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُنْ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ المستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين قِيلَ قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا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 دَلِهِم فَتَولهَّهُ يَانَهُم مِنَ القَوَاعدِ فَخَّ عَ لَْهِمُ السَّقُفُ مِم فَوْوقِهِم فَقَعَ لَهِ مُسَّقَفُ مِ فَوْوقِهِم وَأَتَم العذاابُ مِن, فوقهم عليهم السقف من, فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لَا يَشون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 الذين تتوساهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم قالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَن يُعْمَأَ الْ مُتَّقِينَ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ فَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كنتم فَلَمْ يُنْذَرُوا إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن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 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ ثُم لا تَعَلَمُ بِالبَيينَاتِ وَزُبُ وَأَزَلم إِلَيْكَذذِك غَلتُ بَيينَ لَّا سِمَانُ الْزِلَ إلَيهِم للتُبَّينَ لَِّا سِمَ الزِلَ إلَيهِم وَلا عََّهُم أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْفِصَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي طَغْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْتَزِينَ أَو يَعُوذُونَ عَلَا تَخَوُفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ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 سَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهًا مِثْلَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُ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 ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ فَاللَّهِ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا وإذا مشر أحدهم بالأنفا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما مشر به أيمسكه على هون أم الاَ لَاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ مَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ مَا تَوَكَّع عَلَيْهَا الْتَّبَتُ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ ساعة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 تالله لقد ارسلنا الى امم من من قدنك فزين لهم الشيطان اعمالهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب ال وَمَا أَ زَلنَا عَلَكَكِتابَابَ إِلَّا لِلتُبَينَ لَهُ الذي اختتَلَفُ فِيهِ وَهُدَ وَرَحْمَ وَهُدَو وَرَرحمَةَ لِقَوْمِ يُؤمِنُ وَلهَّهُ أَ زَلمِنَ السَّمَمَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ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 ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعث علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا مَرَدَّتْ دِيرَزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ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 فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مفلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستغون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَمَرَضَو اللهَّهُ مَثَلَ وَج لَْلِ أَحَدهُ مَا أَبَكَمُ لَا ي قِغ على شَي وَهُوَكَلّ عَ مَوْولَا حَد مَا أَبَكَم لَا ي قدِع على شَي وَهُوَكَلّعَلَ مَوْولهُ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالْقَوِيِّ هَل يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا لِطَيْرٍ مُصَفِّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بيوتا تستخف هنا يوم ضعنكم تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اتاتا ومتاعا اتاتا ومتاعا الى حين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَّا قَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَتْنَانًا وجعل لكم, وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمْ يَا مَتَنُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ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 وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا نبعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وطل عنهم ما كانوا يفتغون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نَبَعَسُ فيِي كُلّ أَُّتِ شَيدًا عَلَيْهِم مِن أَفُصِهِمْهم وَجِدنَا بِكَ شَهيدًا عَلَه أُلَا وَنَزَّلمَا عَلَكَلكِتابَابَةِ بَيانَ لِكُل لِ شَيّْْ وَهُ بِرَحْمَةٍ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَيَنْهَى عن الفحشاء كَرِهَ وَالْبَغْضِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ توكيدها.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 كَمَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْبَابٌ أُمَّةَ إِنَّمَا يَبْلُوكمُ اللَّهُ به وَلَا يبَبناَّ لَكُم يَمَ الق مَةِ مَاكُ تُم فيِي تَتَ لِفُون وَلَ شَ أَوهُ لَعَلَكُم أَُّ تَوْ وَاحِذَةَْ وَلكغِلُمَْلي شَاءُ الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء وَيهدي مَلَ يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ بُوتِهَا فَتَذِلَّ قَدَمٌ عَادَتُهُا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا قَدَّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقي ولا نجد ثنيا الذين قدروا اجرهم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 بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ انما ماث القانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايهن ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قلنا نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهداهم وبشرى, وبشرى للمسلمين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 مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَ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 كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فَكَثَوَدْ بِأَ مِللهِ فَأَذَاقَهَ اللهَّهُ لِبَا سَلجُ وَيوَقَوْوفِ بِمَا كَوا يَصْنَعُ وَل قَدجَ أَهُم وَزُولُم مِنهُم فَكَذبُوه فَأَقَذَهُ العْذَابُ وَهُم ظالمون تاكولو مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله واشكروا نعمت الله ان مَا حَرَّ وَمَا عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولا تقولوا لما تصف ألفنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مباع قليل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّاً مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا غَلَّنَّاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ غَفَرَ بِالَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بَغَاءًا لَّكِنْ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حريفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وَآتَنَ فِي الدُّن يَا حَسَنَ وَإِنوفِيآخِاتِلَ مَِ الصَّيحِ ثمَُّ أَْوحَينَا إلَكَ أَنْ يتَّبِع مَِّ دَئبَ رَهِي مَ حَفَ وَمَا كانََ مِنَ المُشكين انما ما دعى الى الثبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلف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 ما ينقضون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون